كلا اننها تذكره فمن شاء ذكر في صقف مكرم مرصوا في مطهر بايدي سفر كرام برره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 يَرَى كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ أَصْبًا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شقا فأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَطًّا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَبًّا ذَا خَالِصٍ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَّكُمْ فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرض من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوبه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وهجو يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة